Alem nuhulik yang awalin, thummu nubiyuhum yang akhirin. Kedalik nafgalu bilmujribin, wilyuhin yooma idin lmkdibin. Alem nakhulukum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 وجعلنا فيها رواسيا شامخات وأسقيناكم ما أنفروت ويل يوم إذن للمكذبين يطلقوا إلى ما كنت به تكذبون.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 هذا يوم لا ينطقون ولا يُذن لهم فيَعْتَجِرُونَ وَيَنُويُ يَوْمَ إِذِ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ